قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمَا أُنْزِلَ والأصباط والمال كيف يهدي الله قوما كفروا بقد إيمانهم وشهدوا أن الرسول يوم ما سيأتي من هدي نفسي قالا العذاب وننا إلا الذين سابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور condições Fova kaj maigi sum cá for Tuku va na إن الذين كفوا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا وغيرا